ف أ م ا من ف ق ل ت موازينه فهو في ع ي ش ة راضيه و أ م ا من خفت موازينه ف أ م ه ه ا و ي ة وما أ د ر ا ك ماهيه نار ح ا م ي ة